أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدس عليه رحمة الله، وفي المرة الماضية كنا نشرح في مقدمته عليه رحمة الله، وتكلمنا عن الآل، وتكلمنا عن الآل والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن الآلة تشمل أربعة أو تشمل أربعة أشياء أو هي أربعة مذاهب عند أهل العلم. وقلنا بأن الآلة عند أهل القول الأول أن المقصود بهم أنهم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة الذين حرمت عليهم الصدقة وقد نص على ذلك الإمام أبو حنيفة عليه رحمت الله والشافعي وأحمد وبعض المالكية. وقلنا بأن القول الثاني يعني في آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة هم ذريته وأزواجه خاصة وقلنا بأن هذا القول قد حكاه ابن عبد البر في التمهيد وبه قال ابن العربي وهي أحد الروايتين عن الإمام أحمد وقلنا بأن القول الثالث في آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أمته صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى يوم القيامة إلى يوم وقد رواه البهقي عن جابر بن عبد الله كما روي عن سفيان الثوري وبه قال الشافعية واختاره بعض العلماء ورجحه أيضا الإمام النووي عليه رحمة الله القول الرابع في آل النبي صلى الله عليه وسلم أن آله صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته هم الأتقياء من أمته حكاه القاضي حسين والراغب وغيرهم وذكرنا أدلة كل قولا من الأقوال وقلنا في نهاية الأمر أن الراجح في آل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قرابته الذين حرمت عليهم الصدقة وزوجاته وذريته الراجح في آل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقال صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقصد بهم؟ يقصد بهم أزواجه وذريته ومن حرمت عليهم الصدقة ومن حرمت عليهم الصدقة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لآل محمد إن الصدقة لا تحل لآل محمد ولقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد كوتا اللهم اجعل رزق آل محمد كوتا هذا الكلام قلنا غير متحقق في الأمة لأنه فيهم الغني وفيهم أصحاب الضيعات وأصحاب الأموال وهذا الكلام لا يتحقق في آل النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا أيضا أن تنصيصه صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث على الأزواج والذرية لا يدل على اختصاص الآل بهم بل هو حجة على عدم الاختصاص بهم يعني بعض العلماء قال فقط أزواجه وذريته أزواجه وذريته دون من حرمت عليه الصدق دون منحرمت عليه الصدقة قلنا هذا الكلام بأنه يعني لا يدل على اختصاصهم دون غيرهم بل هو كما ذكر أهل العلم هو من باب ذكر الخاص بعد العام هو من باب ذكر الخاص بعد العام وهذه المسألة قد أشبعناها بحثا في كتاب الإيمان حينما ذكرنا عن حرف الواو هل يفيد المغاير أو لا يفيد المغاير وذكرنا أمثلة من ذلك قول الله جل وعلا ومن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريلا وميكال فذكر جبريل وجبريل وميكال بعد ذكر الملائكة لا يعني أنهم صنف آخر غير الملائكة بل هم من جنس الملائكة وهم أحد أفراد الملائكة بل هذا كما يقال من باب ذكر الخاص بعد العام لبيان أهمية وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن آله هم أزواجه وذريته لا يعني أن يخرج منهم من حرمت عليه الصدقة ولذلك يعني كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقول اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل البيت وذريته وأهل البيت كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد فكما قال ابن القيم عليه رحمة الله أنه جمع بين الأزواج والذرية والأهل وإنما نص عليهم بتعيينهم ليبين أنهم حقيقيون بالدخول في الآل وأنهم ليسوا بخارجين من أيضا قال ابن حجر عليه رحمة الله في هذا الحديث قال فيحمل أن بعض الرواح حفظ ما لم يحفظ غيره فالمراد بالآل الأزواج ومن حرم عليهم الصدق ويدخل فيهم الذري جمعا بين الأحاديث جمعا بين الأحاديث أيضا من ذلاء من ذلاء الدخول الآل أن الآل ليس أمته صلى الله عليه وسلم منام المراد بهم من حرمت عليهم الصدقة والزوجات والذرياء أننا في التشهد حينما نتشهد نسلم ونصلي نسلم ونصلي فإذا سلمنا قلنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في السلام هنالك تفصيل نسلم على أنفسنا ونسلم على عباد الله الصالحين يعني من أمته صلى الله عليه وسلم ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لكن في الصلاة لم يشرع لنا أن, أن نصلي على أنفسنا أو أن نصلي على الناس لم يشرع لنا أن نصلي على أنفسنا أو أن نصلي على الناس فعلم أن هنالك تفريقا ما بين السلام وما بين أفصل هذا الكلام مقوم هذا مما يحتج به ابن القيم عليه رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام حيث قال أما الصلاة فلم يشرعها إلا عليه وعلى آله فقط فدل على أن آله هم أهله فدل على أن آله هم أهلوا إذن فرق الشرع في السلام أن يسلم الإنسان على نفسه ويسلم على عباد الله الصالحين ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعد ذلك اللهم صلي على محمد وعلى آلي محمد ما قال اللهم صلي على اللهم صلي علي وعلى عباد الله الصالحين وعلى محمد صلى الله عليه وسلم إنما هنا ذكر فقط اللهم صلي على محمد وعلى آلي محمد بينما في السلام يقول الإنسان أو يشرع له أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أيضا الحديث الذي احتج يعني به كثير من الناس أن آل النبي صلى الله عليه وسلم كل تقيه حديث ضعيف كما بينه أهل العلم كما بينه أهل العلم لأن أبو هرمز كذبه ابن يحيى ومرؤي عن نافع أبو هرمز وأبو هرمز هذا كذاب بل أن الشيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله قال بأن هذا الحديث موضوع يعني مخذوب لا أصل له كلمة الحديث الموضوع يا أيها الأخوة حينما يقال موضوع يقصد به الكذب كما قال البيكوني قال والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع ف هذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حديث مكذوب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا أصل له لا أصل له كذلك يعني مما احتج به أهل العلم أنه ليس المراد من الآلي كل الأمة إنما المراد به أز أزواجه وذريته صلى الله عليه وسلم ومن حاومت عليهم الصدقة أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وعترتي أهل بيتي يقول أهل العلم فلو كان الآل جميع الأمة لكان المأمور بالتمسك به والأمر المتمسك به شيء واحد وهذا باطل يعني كأنني أقول إن أردت أن تضل فتمسك برأيك إن أردت أن تضل فتمسك برأيك والأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب فقال تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضل وهذا الخطاب لمن؟ للأمة كتاب الله وعترتي ولم يقل وأمتي وعترتي ولم يقل وأمتي فبين أن عترته في الحديث تكملتها وعترة أهل بيتي, بيتي بينا أنهم غير الأمة أن العتر هم غير الأمة وكذلك يعني احتجاجهم بقصة نوح عليه الصلاة والسلام هذا الكلام يعني ذكرنا لكم يعني بعض الكلام في نهاية الدرس وكنا يعني الدرس قد انتهى قال قال الله عز وجل احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك واهلك فالان المقصود بالاهل ليس المقصود بهم الاتباع انما المقصود بهم من الاهل هم ابنائه لان الله عز وجل قال إلا من سبق عليه القول إلا من سبق عليه القول وبعد ذلك قال الله ومن آمن ومن آمن فعطف المؤمنين على الأهل فلو كان الأهل نفس المؤمنين لما قال الله عز وجل ومن آمن لكفى لكفى بقوله جل وعلا فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ولم يقول ومن آمن فلما عطف عليهم بيّن أن المعطوف غير المعطوف عليه ونحن قلنا بأن الواو الأصل فيها أنها تقتضي المغايرة تقول جاء زيد وعمر وعمر غير زيد عمر غير زيد ففي النهاية نقول يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال فأولياءه المتقون بينه وبينهم قرابة الدين والإيمان والتقوى وهذه القرابة أعظم من القرابة الطبيعية. المتقين قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب من قرابة من قرابة الدم قرابة الدم قال وهذه القراب أعظم من القرابة الطبيعية القرب بين القلوب والأرواح أعظم من القرب بين الأبدان فأولياؤه أعظم درجة من آله أولياؤه أعظم درجة من آله وإن صلى على آله تبعا وإن صلى على آله تبعا لم يقضي ذلك أن يكون أفضل من أوليائه الذين لم يصلي عليهم فالمفضول قد يختص بأمر ولا يلزم أن يكون أفضل من الفاضل هذه قاعدة حفظها المفضول قد يختص بأمر ولا يلزم أن يكون مفضول أفضل من الفاضل وكما جاء في الحديث أن أحباه صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أجر الواحد منهم بخمسين فاختصاص المفضول بأمور معينة لا يعني أنه أفضل من الفاضل وكذلك لما يعني حصل لما حصلت غزوة حنين أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمات الفتح ومن أسلم في ذلك الوقت أعطى الأقرع بن حابس أعطاه كل ما في الوادي وجاء إلى قومه وقال لهم لقد عقاني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء من لا يخشى الفقر حتى أن الأنصار حزنوا ووجد بعضهم من صغار السن فيهم في قلوبهم فقال يعطي صناديد قريش كذا وكذا ولا زال سيوفنا تقطر من دماءهم فأخبارهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال بل جمعهم وعاتبهم وقال بل المحيا محياكم الممات مماتكم أترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وأنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار يعني حتى آخذ الأنصار يبكون وبكى الجميع وتعانقوا وقالوا رضينا يا رسول الله رضينا يا رسول الله فاختصاص المفضول ببعض المزايا لا يعني أنه أفضل من الفاضل إذن قلنا لكم أن الآل في الدرس الماضي فيهم أربعة مذاهب المذهب الأول أنهم من حرمت عليهم الصدقة، المذهب الثاني هم أزواجه وذريته خاصة، المذهب الثالث أنهم أمته، المذهب الرابع أنهم المتقون من أمته والصحيح في ذلك أن آل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أزواجه وذريته ومن حرمت عليهم الصدقة ومن حرمت عليهم الصدقة. وقلنا لكم كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه لا يعني ان فلانا من آل النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون خيرا من المتقين فاول الاولياء افضل من ال ال اولياء افضل من ال ال لانه الولاء لله عز وجل اعلى درجه من ال النبي صلى الله عليه وسلم وقد يجمع بعض ال النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون بين الولاية وبين ماذا وبين الال بين الولاية وبين الال فيكونون أفضل من غيرهم فيكونون أفضل من غيرهم هذا الذي تكلمنا به في المسألة الماضية هذا الذي تكلمنا فيه في المسألة الماضية عن المقدمة وصلنا إلى كلام الإمام عليه رحمة الله وهو صاحب كتاب عمدت الأحكام في فقبته حينما ذكر أن هذه الأحاديث التي انتخبها قال فإنه قد فإن بعض إخواني سأل إن اختصار جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان مما تفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري لا نع نتكلم معكم يعني بسيرة هذين الشيخين العالمين الجليلين لأن الإنسان حقيقة يعني بذكر اا أمثال هؤلاء يعني النفس تتشوف لطلب العلم ولطلب الحديث هؤلاءهم الذين حافظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوها لنا كابرا عن كابر وأذكر فيما أذكر أن هارون الرشيد أخذ أحد الزنادقة لكي يقطع رأسه فقال يا أمير المؤمنين اتركني فوالله لقد وضعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف حديث عشرة آلاف حديث اتركني حتى أبين هذه الحديث قال ويحك وماذا يفعل أحمد بن حنبل ويحيى بن معيل والله إنهم يغربلونها غربلة فإذن الله عز وجل حفظ هذا الدين وحفظ هذه السنة بأمثال هؤلاء الرجال ولذلك تجد الزنادق دائما يحاولون الطعن في من يحاولون الطعن في هؤلاء الرجال وبالذات يحاولون الطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وبالذات عائشة رضي الله عنها وأبو هريرة لأنهما من المكثرين عن الح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت لكم في المرة الماضية أنني كنت أبحث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث رواه مسلم قال فو بيعة الأول فالأول فوجدت أن الشيعة قالوا هذا الحديث مردود سندا ومتنا قالوا أما سندا قالوا فيكفيكم والعياذ بلا يقولون أن راويه الكذاب أبو هريرة رضي الله عنه فهكذا يعني يحسدون هؤلاء الناس على هذا الفضل الذي آتاهم الله عز وجل إياه الله عز وجل آتاهم الحفظ وآتاهم العلم أبو هريرة رضي الله عنه يعني ما تحصل هذا العلم إلا لأنه كان يتفرغ لطلب العلم قال كنت أمكث اليوم واليومين والثلاثة يعني بدون طعام حتى أسرع فيجي الجاي فيدوس على عنقي يدوس على عنقي يظن أن بيه جنون وما بيه الجنون ولكن بيه الجوع فكانوا يعني متفرغين لطلب العلم ولطلب هذا الدين بعد ذلك يكون جزاؤهم من بعض الناس أن هؤلاء كذبون، أن هؤلاء الزنادق أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن ثقيها وكثير يعني من الطعن الذي وضع عليه وعلى سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حينما نأتي إلى كل حديث من أحاديث أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سنذكر ترجمة كل أحد وبعض الشبه التي تلقى عليه سنتكلم عن عمر الخطاب رضي الله عنه والشبه التي تلقى عليه من قبل بالذات المرجئة في هذا الزمان المحكمين أو الداعمين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله سنلقي بعض الشبه التي يلقيها بعض الرافض كذلك يعني سنتكلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن بعض الشبه التي تحاك حول أبي هريرة والحقيقة يا أيها الإخوة ليس الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه ولا في عمر نمت طعن حقيقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الطعن في التلميذ هو طعن في معلمه الطعن في التلميذ هو طعن في معلمه الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إن الذين أرباب الاعتزال والذين يزعمون عنهم من العقلاء كانوا يحاولون دائما أن يردوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما ذكر الخطيب بغداد عن نفسه قال يعني دخلت مرة فحصل النقاش بينه وبين أحد المعتزلة، فذلك فجلس الخطيب بغداد فقال حدثنا فلان حدثنا عن فلان هو يرجع إلى ما يرجع إلى الكتاب وإلى السنة، والمعتزلي لا يريد أن يرجع لا إلى الكتاب وإلى ولا إلى السنة، إنما يريد أن يرجع إلى عقله، والخطيب بغداد يريد أن يرجع إلى الوحي إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فاحتج عليه ذلك المعتزري فقال له, فقال له إلى متى حدثنا إلى متى حدثنا فقال أخرج من بيتي يا كافر أخرج من بيتي يا كافر والله لا يجمعني وإياك إلا سقف المسجد فلما خرج قال والله ما كفرت أحدا إلا هذا والله ما كفرت أحدا إلا هذا لأنه يستنفس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الامة الكبار الإمام البخاري عليه رحمة الله الإمام البخاري ومن منا لم يسمع بالبخاري لكن كلنا أو كثير منا قد لا يسمع تفاصيل حياة البخاري عليه رحمة الله الإمام البخاري هو اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة وفي رواية يزدربة في بلباء ورواية بلياء فابن بردزبة الجعفي النسب أبو عبد الله ابن أبي الحسين البخاري من مدينة بخارى في خراسان. إذن هو اسمه أبو عبد الله لأنه اسمه محمد. فكنا نفسه بأبي عبد الله وأبوه اسمه إسماعيل وإسماعيل ابن إبراهيم ابن بزدربة ابن بزدربة. وبزدربة معناها في الفارسية ابن الفلاح ابن الفلاح, ابن الفلاح هذه إحدى معاني يصدربة و بزدربة. هكذا قال بعض أهل العلم ورد عليه رحمة الله في بخارة. وإذا في بخارة وهي ما تسمى الآن أو كانت تسمى بخرسان الكبرى وتسمى الآن أزباكستان الآن اسمها أزباكستان وهي بخارة وهي خرسان الكبرى خرسان الكبرى فهذا هو البخاري أيضا يقال عنه ابن المغيرة ابن المغيرة فهو يعني كما قال عنه أهل العلم هو الحافظ والإمام أهل الحديث في زمانه والمقتدى به في أوانه والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه وكتابه أيونخ والكتاب الجامع الصحيح أجمع العلماء على قبوله وصحة ما فيه كتاب الجامع العلماء أجمعوا على قبول هذا الكتاب وصحة ما فيه هذا الكتاب الإمام البخاري عليه رحمة الله ولده ليلة الجمعة الثلاث عشر من شوال سنة أربعة وتسعين ومئة يعني مئة وأربعة وتسعين ورد ليلة الجمعة الثالث من شوال ومات أبوه وهو صغير إذن نشأ الإمام البخاري نشأ يتيما في حجر أمه ثم توجه إلى شفظ الحديث وهو في الكتاب وهو في الكتاب وقرأ الكتب المشهورة وهو ابن ستة عشر سنة وهو ابن ستة عشر سنة وهذه السن يعني السن المراهقة التي يطيش فيها كثير من الشباب حتى قيل إنه كان يحفظ وهو صبي سبعين ألف حديث سندا ومثناء صبي عمره ستة عشر سنة كان يحفظ سبعين ألف حديث سندا ومثناء وصيبه صغير ببصره أمه دعت الله عز وجل أن يرد عليه بصره في المنام رأت إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول يا هذه قد رد الله على ولدك بصره بكثرة دعائك فأصبح بصيرة, فأصبح بصيرة. شيوخ عليه رحمة الله له شيوخ كثر فقد حدث محمد بن أبي حاتم عنه أنه قال كتبت عن ألف وثمانين نفسها تصوروا كتب عن ألف وثمانين شيخ من أهل الحديث قال ليس فيهم إلا صاحب حديث ليس إنسان عادي نما كتب عن ألف وثمانين شيخ من شيوخ الحديث كلهم من أهل الحديث هذا الذي ذكره الإمام الذهبي عليه رحمة الله الشيوخ للعلماء لهم يعني كلام في مسألة الشيوخ فالشيوخ لهم أهمية بعض هؤلاء الشيوخ يكون لهم اعتبار بحسب مكانك هذا الشيخ العلمية الرفيع وقد تكون أيضا بسبب إكثار الإمام البخاري عنه وتق... وقد تكون بسبب علو السند بسبب علو السند معنى علو السند أن الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون بين البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا عشرة أنفس يسمى السند العالي والسند النازل فالآن يبحث العالم أو يبحث العلماء عن سند العالي سند عالي ماذا يقصدون بالسند العالي؟ أن يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا خمس رواة يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم خمس رواة بدل أن يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عشر رواة فيبحث عن السند العالي بالطبع السند عالي له أهمية يعني لأنه كل ما قل عدد الرواية كلما قل الخطأ كلما قل الخطأ فالإمام البخاري عليه رحمة الله كان له شيوخ كثر من هؤلاء الشيوخ الذين كانوا يبحث عنهم كان يبحث عن علو السند أيضاً بعض الشيوخ تأثر بهم الإمام البخاري عليه رحمة الله كثيرا وبعض الشيوخ من شيوخ الإمام البخاري قد جمعوا أكثر من صفة جمعوا أكثر من صفة من يكون ذو مكانة عالية ممكن يكون تأثر بهم ممكن أن يكون هذا الشيخ صاحب سند عالي وأكثر الشيوخ الذين لهم مكانة عند الإمام البخاري وروى عنهم أكثر مئة حديث قال عبد الله بن يوسف التنيسي وهذا روى عنه البخاري أكثر من ثلاثمائة رواية وعلي بن عبد الله المدينة أيضا فاقت مع البخاري روى عن ابن المدينة أكثر من ماتين حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من شيوخ الإمام البخاري الذين بلغوا مرتبة الشرف في العلم وعلو المكانة الإمام أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن حنبل هذا من أعظم شيوخ من الإمام البخاري عليه رحمة الله ومع ذلك لم يروي عنه في الصحيح أي حديث مع أنه من شيوخه إلا أنه لم يروي عنه في الصحيح أي حديث وكذلك من شيوخه الكبار إسحاق ابن راهويه إسحاق ابن راهويه روى عنه قرابة الثلاثين رواية قرابة الثلاثين رواية وغير هؤلاء كثير لكن أكثر المشايخ كانت أثرا في حياتي وسلوك الإمام البخاري عليه رحمة الله وأجلهم مرتبة عند هو الإمام علي بن المديني هذا أعلى وأفضل شيخ عند من عند الإمام البخاري عليه رحمة الله يقول الإمام البخاري قال ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني تصوروا يعني هو يعلم حقيقة نفسه ومع ذلك يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي ابن المديني أيضا كان أكثر من تأثر به البخاري أيضا وتعلم منه أيضا علي ابن المديني أيضا روى عن الإمام البخاري خلق وخلائق كثيرون جدا وقد روى الخطيب البغدادي عن الفرابري أنه قال سمع الصحيح من البخاري صحيح البخاري كم شخص سمعه منه قالوا من سبعين ألف يعني الذين سمعوا صحيح البخاري سبعين ألف سمعوه من الإمام البخاري عليه رحمة الله قال لم يبق منهم أحد غيري في ربر وهي ينتسب إلى مدينة في ربر قال سمع صحيح البخاري من الإمام البخاري نفسه كم شخص قال أكثر من سبعين ألف نفس قال لم يبق منهم أحد غيري أيضا الذي يعني روى عن البخاري مسلم لكن في غير الصحيح وكان الإمام مسلم الحجاج يتلمذ عليه على الإمام البخاري ويعظمه أيضا روعا الإمام البخاري الترمذي في جامعه والنساء في سننه في قول بعضهم قال ودخل بغداد ثمان مرات الإمام البخاري دخل بغداد كم مرة؟ ثمان مرات وكان يجتمع في كل منها بالإمام أحمد بن حنبل فيحث الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله على المقامين في بغداد ويلوم على الإقامة بخرسان كان دائما يطلب منه الإقامة ببغداد أيضا الإمام البخاري عليه رحمة الله تمتع كما يقول أهل العلم بصفات عذبة وشمائل كريمة لا تتوفر إلا في العلماء المخلصين الربانيين وهذه هي الصفات التي صنعت الإمام البخاري من هذه الصفات إقبال الإمام البخاري على طلب العلم هذه أول صفة من صفات الإمام البخاري عليه رحمة الله أنه كان مقبلا على طلب العلم ولذلك يعني لما قام الإمام البخاري بالذهاب إلى الحج وكان عمره ثمانية عشر سنة أقام بمكة يطلق بها الحديث ثم بعد ذلك سار إلى سائر المشايخ في البلدان المختلفة وكتب كما قلنا لكم عن أكثر من ألف شيخ ألف وثمانين شيخ ممن كتب عنهم الإمام البخاري أيضا كان الإمام البخاري غير أنه يطلب العلم هنالك من يطلب العلم لكن هنالك من عنده جد في طلب العلم يعني هنالك من يطلب العلم يجلس ويستمع فقط لكن هناك من عنده جد في طلب العلم الإمام البخاري كما يروى عنه أنه يعني جيرانه يقولون كان يستيقظ في اليوم أكثر من عشرين مرة قالوا لربما استيقظ في اليوم أكثر من سبع وعشرين مرة يأتي ينام يتذكر فإذا تأتي في رأسه خاطرة، فيقوم فيقيد هذه الكتاب. بالطبع لم يكن عندهم، يعني كما يقال، لمبات ولم يكن عندهم كهرباء يعني يكبس الكبس، فتضيع عنده الدار. جيرانه كانوا يلاحظون أنه يأتي فيشعل الفمص. طبعاً شعال الفمص مثلاً ليس بالأمر السهل ولا الأمر الهين وحقيقة يعني أذكر فيما أذكر. مسألة الفوانيس ومسألة الإنارة حصلت مناظرة بين ابن حزم عليه رحمة الله وبين أحد العلماء فابن حزم عليه رحمة الله غلبه ففي النهاية ذلك قال ذلك العالم يا ابن حزم عذرني فوالله ما تعلمت إلا على سرج الجند يعني كان فقيرا لا يستطيع أن يشعل النار أو يجد سراج فكان يتبع الجند والحرس فيقرأ ويمشي خلفهم حتى يتعلم والآن يعني هذا الكلام متوفر الأضواء ومتوفر الكتب ومتوفر سبل القراءة وأحدهم أحد إخواننا يشير بأصبعه يعني يقول متوفر النت الصغير والنقالات والحواسيب الذكية يقول هذا يعني كنت أتبع يقول له عذرني فوالله ما تعلمت إلا على السرج الجند وقف قاله بن حزم علي رحمة الله أيضا أنا عذرني فوالله ما تعلمت إلا على منابر الذهب يعني يقول لو فتنة أعظم من فتنتك الفقير لا يجد ما يلهيه فبالتالي قد يتفرغ للطلب العلم لكن الذي تفتح عليه الدنيا تفتح عليه الدنيا لا يجد مجالا فيقولون أيضا حجه في هذه المسألة حجه في هذه المسألة أيضا مما يذكر عنه في شمائله عليه رحمة الله أن الإمام أحمد عليه رحمة الله كان يتصدق بالكثير، يأخذ بيده صاحب الحاج من أهل الحديث، فيتناوله ما بين العشرين إلى الثلاثين وأقل وأكثر. لأنه بعض أهل العلم يقولوا كان يعني كانوا فقراء، وإما ذكرناه لكم الإمام النووي عليه رحمة الله. الإمام النووي يعني الشيء بالشيء يذكر، والعلماء يذكرون حتى تتحفز الهمم. الإمام النووي عليه رحمة الله من فقره قال اخضر جلده، خضر جلده كان فقيرا جدا لا يجد بالكاد يجد الطعام. ليأكل وكان في جده من طلب العلم يقول عن نفسه قال مكثت سنتين لم أضع جنبي على الأرض وهو يقرأ قال إذا نمت أنام وأنا جالس سنتين كامنتين لم يضع جنبه على الأرض وقالوا اخضر جلده من شدة فقره ومن شدة جوعه فشيخ الشيخ الإسلام وشيخ المحدثين وإمام المؤمنين وأمير المؤمنين في عصره في علم الحديث كما يقال يعني كان يأخذ صاحب الحاجة من أهل الحديث فيبناوله ما بين العشرين والثلاثين إلى الثلاثين أو أقل أو أكثر من غير أن يشعر بذلك أحد وكان لا يفارقه كيسه دائما كيسه معه أينما يجد رجل من أهل الحديث أو من أهل العلم لا يبخل عليه أيضا من ورعه عليه رحمة الله يقول عن نفسه محمد بن اسماعيل البخاري يقول ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين تصوروا يعني كم حديث في صحيح البخاري قرابة الثمن آلاف حديث يقول ما وضعت حديثا إلا توضأت يقول إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين يعني كل حديث اغتسل فيه غسل وصلى لله عز وجل ركعتين أيضا من ورعه كما قال محمد بن حاتم الرازي قال ركبنا يوما إلى الرمي طبعا الإمام البخاري يقول أحد الرواه كما أظن قرأته في السير يقول يعني كان راميا بالإضافة إلى أنه محدث يقولون الذين خرجوا معه قال لا يعني لم يخطئ في رميه إلا مرتين أو ثلاثة طول حياته يعني كان إذا ضرب الهدف يصيب الهدف ولا يخطئ كان رامي وكان عالم فينقل الإمام الذهبي أظن في السير يقول ما أخطأ في رميه إلا مرتين أو ثلاثة الذين يشوفوا الذين خالقوا فركبنا يقول محمد بن بيحاتم الرازي يقول ركبنا يوما إلى الرمي فجعلنا نرمي وأصاب سهم أبي عبد الله البخاري وتد القنطرة التي على نهر والرادة فانشق الوتد فلما رآه أبو عبد الله نزل عند دابته فأخرج السهم من الوتد وترك الرمي وقال لنا ارجعوا ورجعنا معه إلى المنزل فقال لي يا أبا جعفر لي إليك حاجة مهمة قال قالها وهو يتنفس بالصعداء يعني أصابه الضيق وقال لمن معنا اذهبوا مع أبي جعفر حتى تعينوه على ما سألته فقلت أي حاجة هي قال تضمن قضاءها؟ قلت نعم على الرأس والعين قال ينبغي أن تصير إلى صاحب القنطرة فتقول له إن قد أخللنا بالوتد فنحب أن تأذر لنا في إقامة بدله أو تأخذ ثمنه إما أن نصلح وإما أن تأخذ العوض وتجعلنا في حل مما كان وكان صاحب القنطرة حميد بن الأخضر الفربري فقال لي أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له أنت في حل مما كان منك وجميع ملكي لك الفداء وإن قلت نفسي أكون قد كذبت يعني كل ما أملك إلا نفسي كل ما أملك إلا نفسي وقل له أنت في حل مما كان منك وجميع ملكي لك الفداء وإن قلت نفسي أكون قد كذبت غير أني لم أكن أحب أن تحتشمني في وتد يعني لا ترجع إلي في وتد أو في ملكي فأبلغته رسالته فتهلل وجهه واستنار وأظهر سرورا وقرأ في ذلك اليوم على الغرباء نحو من خمسمائة حديث يعني هذه شكر لله عز وجل قرأ خمسمائة حديث على الناس يعلمهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتصدق بثلاثمائة درهم هذا هي الشكر لله جل وعلا أيضا يقول ابن أبي حاتم قال رأيته استلقى على قفاه يوما ونحن بثربر في تصنيفه كتاب التفسير وأتعب نفسه ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث فقلت له إني أراك تقول إني ما أثبت شيئا بغير علم قط منذ عقلت فما الفائدة في الاستلقاء؟ يسأله قال أتعابنا أنفسنا اليوم يعني من كثرة طلب العلم وهذا ثغر من الثغور خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو فأحببت أن أستريح فإن فاجأنا العدو كان بنا حراك يعني هذه النوم وهذا الاستلقاء من أجل الاستعداد لماذا؟ للجهاد في سبيل الله من أجل في للجهاد في سبيل الله أيضا الحسن بن محمد السمرقندي يقول كان محمد ابن إسماعيل مخصوصا بثلاث خصال ما كان فيه من الخصال المحمودة كان قليل الكلام وكان لا يطمع فيما عند الناس وكان لا يشتغل بأمور الناس كل شغله كان في العلم كل شغله كان في العلم إذن كان كثير قليل الكلام كان لا يطمع فيما عند الناس كان لا يشتغل بأحوال الناس لما كان متفرغا لطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أما حفظ الإمام البخاري عليه رحمة الله فحدث عنه ولا حرج فقد وهبه الله عز وجل منذ طهولته ذاكرة وحفظ ليس موجودا عند أحد من الناس الإمام البخاري عليه رحمة الله يقول عن نفسه قال ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب يقول, يقول ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب وكان عمره حين ذاك عشر سنين ولما بلغ البخاري ستة عشر سنة كان قد حفظ كتب ابن المبارك ووقيع أيضا قال محمد بن أبي حاتم الوراق سمعت حاشد بن إسماعيل وآخران يقولان كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى المشائف يعني اختلف معهم إلى المشايخ هؤلاء قال مشايخ البصرة مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب كل التلاميذ يكتبون وهو الوحيد الذي يجلس ولا يكتب ممرت اليوم الأول والثاني والثالث ومرت أيام كثر فجاء التلاميذ في النهاية قالوا لا نحن نكتب نكتب يقول الشيخ يقول حدثنا فلان عام فلان عام فلان, فلان فلان فما بالك لا تكتب فما بالك لا تكتب فقال لهما يعني يعني لنا ستة عشر يوما إنكمما قد أكثرتما علي وألحبتما يعني لماذا لا تكتب لماذا لا تكتب قال فعرضا علي ما كتبتما فأخرجا إليه ما كان أو فأخرجا إليه ما كان عندهما فإذا هما يعني خمسة عشر ألف حديث خمسة حديث البخاري عليه رحمة الله قرأها عليهم وجد عندهم خمسة عشر ألف حديث فقال اليوم الأول الشيء قام حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن, فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان وذكر لهم الخمسة عشر ألف حديث ذكر لهم الخمسة مع أنه لم يكتب طول الستة عشر يوما أي حديث إنما كان يلهم الحفظ كما قال رحمه الله حفظا قال حتى جعلنا نحكم كتبنا من الحفظ صار التلاميذ طبعا الإنسان هو يكتب قد يخطئ يكتب كلمة بدل كلمة كما يعني في بعض الأحاديث مثلا إذا مثل حديث سليك الغطفاني وهو حديث مشهور إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فبعض الرواة مثلا كتب أصليت ركعتين قبل ابن ماجا روايين قبل أن تجي أصليت ركعتين ها يوم الجمعة قبل أن تجي طبعا هذه قبل أن تجي بنى عليها بعض الفقهاء المتأخرين على قضية سنة الجمعة القبلية سنة الجمعة القبلية أن هنالك سنة جمعة قبل, ماذا قبل صلاة الفرض طبعا الإمام البخاري عليه رحمة الله ضبطها وهي اصليت ركعتين قبل ان تجلس النساخ الذين كانوا ينقلون عن ابن ماجه عليه رحمه الله كتبوا اصليت ركعتين قبل ان تجئ بدل ان يكتبوا ان تجلس بالامس ايضا يعني كنت يعني اقرا تغريده للعارور يقول نصحنا ونبهنا نصحنا وهو اظنه كان يكتب نصحنا ونبهنا كم نصحنا وأراد أن يكتب ونبهنا فأخطأ وقال كم نصحنا ونبحنا ماشي كم نصحنا ونبحنا فأخطأ في هذه الكلمة تجدونها في التغريدات العرور كتب فيها كم نصحنا ونبحنا بدلا أن يكتب ونبهنا طبعا الإنسان وهو يكتب قد يخطأ في كلمة قد يقدم خطأ حرف ويؤخر حرف هؤلاء الذين يعني الطلبة العلم الذين راجعوا المخاري والأحعوا عليه قال لهم كم يعني حديثا كتبتم في الستة عشر يوما أخرجوا كتبهم وما كتبوه فوجدوا أنهم قد كتبوا خمسة عشر ألف حديث الإمام البخاري عليه رحمة الله أخذ يروي لهم حدثنا بالطبع الحديث ليس مجرد عن أبي هرائر رضي الله عنه إنما يروي السند يروي السند كامل قد يكون في السند 12 قد يكون في السند 10 قد يكون السند 10 قد يكون السند فيه سبعة أشخاص حدثنا فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان ف قالوا أخذنا وصحح ما عندنا في الكتب على حفظ الإمام البخاري عليه رحمة الله ثم قال لهم أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي قالوا تفكرون أن أضيع الأيام فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد عرفنا أنه لا يتقدمه أحد أيضا قال ابن عدي حدثني محمد بن أحمد القومسي سمعت محمد بن خمروي سمعت محمد بن إسماعيل يقول أحفظ مئة ألف حديث صحيح أحفظ مئة ألف حديث صحيح وأحفظ مئتي ألف حديث غير صحيح أيضا يقول الكلواذاني يقول ما رأيت مثل محمد بن اسماعيل كان يأخذ الكتاب من العلماء يأخذ الكتاب من العلماء فيطلع عليه الطلاعة فيحفظ عامة أطراف الأحاديث بمرة بس يقرأ الكتاب مرة وبعد ذلك يحفظه أيضا الإمام البخاري عليه رحمة الله كان متفوق على كل أقرانه في الحديث حتى أن أقرانه صاروا يتتلمذون على يديه ويحتفون به في المدن فقد روي أن أهل البصرة أو أهل المعرفة من البصريين كانوا يعدون خلفه في طلب الحديث يركضون خلفه وهو ي منهم وهو شاب حتى يغلبوه على نفسه يوقفوه ويغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعض الطريق فيجتمع عليه الألوف أكثرهم ممن يكتب عنه وكان شابا لم يخرج شعر يقف يوقفوه غصبا ويجلسوه في قارعة الطريق فيأخذ ويحدثهم يجتمع عليه ألوف الناس هذا حينما كان في الأمة خير كان الناس تطلب الحديث وتطلب علم الحديث أيضا روي عن يوسف ابن موسى أنه قال كنت بالبصرة في جامعها إب سمعتم مناديا ينادي يا أهل العلم قد قدم محمد ابن إسماعيل البخاري فقاموا في طلبه وكنت معهم فرأينا رجلا شابا يصلي خلف الاستوان خلف العمود فلما فرغ من الصلاة أحدثو به وسألواها أن يعقد لهم مجلس الإملا يملي يعني يملي عليهم بصوته فأجابهم فلما كان الغد اجتمع قريب من ألف كذا كذا ألف فجلس أهل الاملاء وقال يا أهل بصرة أنا شاب وقد سألتموني أن أحدثكم وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدون منها أيضا مما يحكى عن وهذا الكلام حكاه أحمد بن عبد الله بن عدي الحافظ قال سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى مئة حديث وهذه الخصة مشهورة فطلبوا يقول مئة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لهذا الإسناد وإسناد هذا لمتن هذا ودفعوا إلى كل واحد عشرة أحاديث ليلقوها على البخاري في المجلس الناس كلها اجتمعت كل طالب من طلبة العلم معه عشرة أحاديث الأسانيد التي لهذا لهذا الحديث وضعوها لحديث آخر مئة حديث كلها قد قلبوا أسانيدها ووضعوا أسانيدها هذه الأسانيد لمتون أخرى. اجتمع الناس وانتدب بأحد هؤلاء العشر الذين سيختبرون الإمام البخاري فسأل الإمام البخاري عن عشرته قال حدثنا فلان حدثنا فلان وذكر الرواية فقال البخاري لا أعرفه البخاري قال لا أعرف هذا الحديث بالطبع الإمام البخاري عليه رحمة الله يعني لا يتوقع أحد منهم أن يقول الإمام البخاري لا أعرف هذا الحديث حتى فرغ هذا الرجل من عشرته الفقهاء أهل العلم الذين كانوا موجودين عند الإمام البخاري كان يلتفت بعضهم إلى بعض ويقول الرجل للرجل الآخر ومن كان يقوله ومن كان لا يدري قضي على البخاري بالعجز ثم انتدب آخر يعني كل واحد يقول لك البخاري خلص اليوم ويومه اليوم قضي على الإمام البخاري وعجز ففعل الإمام البخاري كما فعل بالأول والبخاري يقول لا أعرفه ثم الثالث إلى تمام العشرة فلما علم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فكذا والثاني كذا والثالث كذا إلى العشرة ذكر له الرواية المغلوطة ذكر له الرواية المغلوطة قال والصحيح أن الحديث حدثنا غulan عن غulan وعن غulan وعن غulan غulan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم يذكر فقط الروايات الصحيحة، نما ذكر الروايات التي ذكرها له هذا الشخص المقلوبة السند قال وفعل بالآخرين مثل ذلك فأقر له الناس بالحفظ فكان ابن صاعد إذا ذكر يقول الكبش النطاح من هو الكبش النطاح الإمام البخاري عليه رحمه الله ما أحد يستطيع أن يقف في وجهه أيضاً روى عن أبي الأزهر قال كان بسمرقند أربع ممن يطلبون الحديث أربع شخص فاجتمعوا سبعة أيام وأحب مغلفة البخاري سبعة أيام فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق وإسناد اليمن في إسناد الحرمين لأنه في روايات البصريين وروايات الشاميين وروايات اليمنيين فما تعلق منه بصدقة لا في الإسناد ولا في المثل ما استطاع وأن يمسك عليه صدقة واحدة أيضا أحيد بن أبي جعفر والي بخارة قال محمد النساء يوما رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر يعني يسمع الحديث في الشام وبعد ذلك يذهب إلى مصر فياخذ يكتب هذا الحديث لا يكتبه مباشرة ويسمع الحديث في مصر ثم يذهب مثلا إلى خراسان ثم يكتب حديث أهل مصر بعد أن يسافر بشهر شهرين ثلاثة أشهر الله أعلم فقلت له يا با عبد الله بكماله قال فسكت يعني بكماله يعني يعني يكتب الحديث بكماله بعد شهر Europe شهرين يسمع الحيث ثم يكتبه أيضا من كلمات الإمام البخاري المشهورة عليه رحمة الله قال لا أعلم شيئا يحتاج إليه لا أعلم شيئا يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والصناء ما يعلم شيئ يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة أيضا من أخواله قال ما جلست للحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم وحتى نظرت في عامة كتب الري وحتى دخلت البصرة خمسة مرات أو نحوها فما تركت بها حديثا صحيحا إلا كتبته إلا ما لم يظهر لي أيضا يقول عليه رحمة الله ما أردت أن أتكلم بكلام فيه ذكر الدنيا إلا بدأت بحمد الله والثناء عليه يعني إذا عندنا أمور في أمور الدنيا وكلام يتعلق بأمور الآخرة مع ذلك يقول لو أردت أن أتكلم بأم بأمور الدنيا إلا بدأت بحمد الله والثناء عليه. بعد ذلك يتكلم بأمور الدنيا من مصنفات الإمام البخاري عليه رحمة الله يعني الإمام البخاري له مصنفات كثيرة وقد كان يعني كما قلنا لكم حاد الذكاء وكان عالما بأقوال الرجال وذو خبرة تامة ب الأسانيد ومن هذه المصنفات المشهورة التي ضرك الله عز وجل فيها للأمة الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامي المعروف بالجامع الصحيح كتاب الجامع الصحيح والمشهور بصحيح البخاري هذا أهم كتاب من كتب الإمام البخاري أيضا له كتاب اسمه التاريخ الكبير كتاب آخر اسمه التاريخ الكبير وهو كتاب كبير في التراجم رتب فيه أسماء رواة الحديث على حروف المعجم أيضا له التاريخ الصغير إذن له التاريخ الكبير له أيضا التاريخ الصغير وهو تاريخ مختصر للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن جاء بعدهم من الرواة إلى سنة 56 و 200 من الهجرة أيضا له كتاب آخر اسمه خلق أفعال العباد ولو كتاب اسمه رفع اليدين في الصلاة وله كتاب الضعفاء الصغير وله كتاب الكونة وله كتاب الكونة وله التاريخ الأوسط كتاب التاريخ الأوسط هو باسم أو باسمين آخرين باسم التاريخ الصغير والتفسير الكبير والتفسير الكبير الذي يهمنا يعني في كتب الإمام البخاري بالذات في فيما يتعلق بدرسنا هو كتاب صحيح البخاري كتاب صحيح البخاري هو أشهر كتب البخاري بل هو أشهر كتب الحديث النبوية قاطبة. يعني كتاب البخاري أيها الأخوة من أشهر كتب الحديث حتى أن صاحبه والإمام البخاري بدل فيه جهدا خارقا وانتقل في تأليفه وجمعه وترتيبه وتبويبه ستة عشر عاما ستة عشر سنة وهو يؤلف ماذا كتاب البخاري هي مدة رحلته في طلب علم الحديث حتى أن الإمام البخاري عليه رحمة الله يقول كنت عند أسحاق برهوية فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لسنتي أو لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح فأخذت في جمع الجامع الصحيح بالطبع عدد أحاديث صحيح البخاري مع وجود المكرر منها سبعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وتسعين حديث سبعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وتسعين حديث اختار هذه الحديث الإمام البخاري من بين ستمائة ألف حديث كانت تحت يديه لأنه يعني كما يقال كان مدققا في قبول الرواية بالطبع هو بعض الرواية تقول انتخب منها من مائة ألف حديث لقول لي أحفظوا منهم عشرة ألفي ألفي أحفظوا منهم عشرة ألفي ألفي فالعشر الألف ألف اللي هي مائة ألف حديث صحيح أيضا الإمام البخاري اشترط شروطا خاصة في رواية راوي الحديث شروطه تختلف عن كل شروط من أهل الحديث ومن هذه الشروط هي أن يكون معاصرا لمن يروي عنه المعاصرة واشترط أيضا ماذا اللقية أن يسمع منه يعني اشترط الرؤية واشترط السماع وهذا شرط لم يشترطه غيره يعني الإمام مسلم عليه رحمة الله لم يشترط اللقية إنما اشترط المعاصرة بينما الإمام البخاري اشترط السماع والرؤية اشترط السماع والرؤية بالإضافة إلى جانب الثقة والعدالة والضبط والاتقان والعلم والورع أيضا كما قلنا لكم أن الإمام البخاري عليه رحمة الله لم يكن يضع حديثا في جامعه إلا بعد أن يغتسل ويصلي ركعتين لله جل وعلا وابتدع تأليف صحيح البخاري في المسجد الحرام والمسجد النبوي يعني من الحرامين ابتدأ من الحرمين ابتدأ من المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ايضا لم لم يتعجل الامام البخاري باخراجه الى الناس اذكر فيما اذكر يعني ايضا في مقدمة كتاب التمهيد وكتاب حافل حتى إن بن حزم عليه رحمه الله يعني يمدحه هذا الكتاب يعني مكث ابن عبد البر ثلاثين سنة وهو ينقحه ثلاثين سنة وبعد ذلك أخرجه كتاب التمهيد لابن عبد البر الإمام البخاري أيضا كما قلنا لكم ستة عشر سنة لم يتعجل إخراجه للناس بعد أن فرد منه لكن عاود النظر فيه والمراجعة مرة بعد مرة وتعهده بالمراجعة والتنقيح ولذلك صنفه ثلاث مرات حتى خرج على الصورة التي عليها الآن ونعيد ونذكر أيضا سيد عليه رحمة الله بعض الذين ينتقدونه سيد يا أيها حينما يعني تاب ورجع إلى الله عز وجل بعد أن كان شيوعيا ظلال القرآن له ثلاث مراحل له الطبع الأولى والثانية والثالثة إذا كان الإمام البخاري مكث 16 سنة وهو من هو الذي طلب العلم في نعومة أظفاره مع ذلك لم يخرجه إلا بعد ستة عشر سنة وبعد أن رجعه مرة ومرتين وثلاث مرات ونقحه وهذبه وقلنا لكم إن عبد البر مكتف في كتاب التمهيد أكثر من ثلاثين سنة سيد خطب عليه رحمة الله يعني الفترة التي تزعم فيها كانت فترة بسيطة ومع ذلك يعني قبل إعدامه يقول أنا بريء من كل ما كتبت إلا الطبعة الثالثة من الظلال ومعالم في الطريق أما باقي ما كتب فأنا بريء منه ويأتي بعد ذلك بعض الناس ويأخذ وينتقد بسيد علي رحمة الله ويقول هذا المعتزلي هذا الضال المضل هذا الذي كذا يعني يتكلمون فيه كلاما والله لا يتكلم بالملحدين يسلم منهم النصارى ويسلم منهم اليهود ويسلم منهم الكفار وأجمعون ولا يسلم منهم مثل هذا الرجل الأشم هذا الرجل الذي يعني يعتبر من مجددي هذا العصر ولم تتح له فرصة البخاري ولم تتح له حتى فرصة الذين انتقدوه لم تتح له هذه الفرصة إنما كانت سنوات وأعدم فيها وكان محبوسا يعني في زنزان لمدة ثلاث سنوات ليس لها باب إنما عليها بطانية وكان يلقى تلقى عليه القمامة تلقى عليه القمامة فالإمام البخاري عليه رحمة الله مكث 16 سنة وهو ينقح في كتابه ويتعاهده ويراجعه ولذلك يعني صنفه ثلاث مرات حتى خرج بهذه الصورة التي يعني نراها ولم يخرجه إلا بعد أن عرضه يعني على إمه وكبار من علماء الحديث من شيوخه ومن أقرانه وكان من هؤلاء الجهابذ الذين عرض عليهم صحيح البخاري الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمه الله وعلي بن المديني ويحيى بن معين فشهدوا له بصحة ما في الحديث ثم بعد ذلك تلقت الأمة بعدهم القبول بهذا الكتاب وهو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا وهو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا أيضا يعني الإمام البخاري عليه رحمة الله تعرض لفتنة قبل موته تعرض لفتنة وهذا حال كثير من النابيين يعني كما يقول الشاعر قال إن يحسدوني فإني غير لائمهم قبل من الناس أهل الفضل قد حسدوا فنالوا ونلتوا وما بي وما بهم ومات أكثرنا حسدا أو غيظا بما يجدوا أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منها ولا أرد وكما يقول أبو الأسود الدؤل يقول حسد الفتى إذ لم ينال سعيه فالقوم أعداء له وخصومه وأرى اللبيب محسدا لم يجترم حسد الرجال وعرضه مشتوم فالإمام البخاري عليه رحمة الله يعني سبب محنته أن سلطان بخارى وهو خالد بن أحمد الدذهلي يعني طلب الإمام البخاري لكي يعلم أبنائه، فطلب منه المجيء عنده، فقال له إن العلم والحلم يؤتى ولا يأتي، إن العلم والحلم يؤتى ولا يأتي، فحمل في نفسه على الإمام البخاري عليه رحمة الله، عمل حمل عن الإمام البخاري عليه رحمة الله، وبعد ذلك وقع بين الإمام البخاري عليه رحمة الله وبين محمد بن يحيى الذهلي مسألة وهي الكلام في قضية لفظي مخلوق لفظي أو كلام في القرآن أو لفظي بالقرآن مخلوق فرفع أمره إلى السلطان وبدأ يعني وبدأت محنة الإمام البخاري عليه رحمة الله فطرد ونفي من بخارا نفيا من بخارا فدعا ال الإمام البخاري عليه رحمة الله على خالد بن أحمد دعوة فلم يمضي عليه شهر حتى خلعه الله عز وجل من أمرته ومن ملكه وسجن في بغداد وبعد ذلك أهلكه الله جل وعلا أهلكه الله جل وعلى فهذه هي محنة الإمام البخاري وهي مسألة تكلمنا فيها المر يعني قبل درسين في دروس ال الإيمان في قضية إنه الإيمان مخلوق أو غير مخلوق وأن الأصل في ذلك أن يفصل في هذه المسألة ولا يجوز أن يتكلم فيها بالإجمال والإمام البخاري اعتدي عليه في هذه المسألة العلماء بالطبع لهم يعني كلام في الإمام البخاري يعني كلام مدح للإمام البخاري يقول أبو العباس الدعوة قال كتب أهل بغداد إلى البخاري المسلمون بخير ما حيث لهم وليس بعدك خير حين تفتقد وقال أيضا الفلاس كل حديث لا يعرفه البخاري فليس بحديث كل حديث لا يعرفه البخاري فليس بحديث أيضا قال أبو معيم أحمد بن حماد وهو فقيه هذه الأمة وكذا قال يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومنهم من فضله في الفقه والحديث على الإمام أحمد بن حنبل يعني فضل إمام البخاري في العلم أي في الفقه والحديث على الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله توفي الإمام البخاري ليلة عيد الفطر ليلة عيد الفطر السبت واحد من شوال يعني ولده هو في الثالث عشر من شوال وتوفي في واحد شوال عند صلاة العشاء وصلى عليه يوم العيد بعد الظهر وكفن في ثلاثة أثواب أثوأ كفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة وفق ما أوصى به وكان عمره يوم أن مات اثنتين وستين سنة اثنتين وستين سنة هذا ملخص سيرة الإمام البخاري في المرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن سيرة الإمام مسلم ونتكلم عن مفاضلة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم أيهما أفضل لكي نختم الكلام في المقدمة لكي نشرع في شرح عمدة الأحكام اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإصرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من الشائو إلى صراط مستقيم وجزاكم الله خيراً.